فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذَلِكَ وَلَوْ يَشَ أُلهَّهُ لَ تَصرَ منِم وَل يَبِلُوا وَبَعبََّكُم بِبَ وََّذ نَقُتِلُ فِي سَبيل اللَّهِ فَلَ يُضَِّ أَغْملَم سَيَهديم وَيُصْنِحُ بَالَم وَيُودَخِلهُمُجَنَّ تَعَر فَهلَهُم يأَُهَ النَّذينَ آممَن إِدَ صُر اللهَّ م يَ صُكُم إ تَمصُُ اللهَّ م يَصُوكُم وَيُثَبّت أقدامكم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 أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زدن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها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 وَسق أَ حَممَا وَسُقُم أَ حَمم فَبَّ أَم وَمنِنهُم مَ يَستَمِعُ إِلي حتىَ إذاَا خَاجُ مِنْ رِي قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهددوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تدا فقد جاء فقد جاء اشراطا فان لهم اذا جاءتهم ذكرا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَتَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزب الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطلبون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما رَقَّ اللهُ وَكَرَّمُ رِضْوَانًا فَأَحْبَطَ أَمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَنَّ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسْمِهِمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط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 ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخلج أطغانكم هذه في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني و انتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم